ويقولون طاعة فإذا برجوا من عندك بيّة طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم جل على الله وكفى <تصفيق> بالله